أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إما الأبرار يشربون من كأس كان لزاجها كافور علي من يشرب بها عباد الله جيو يوفنا دي و كان شره I uh -huh. Why is there all in من <تصفيق> عين I know وَلَا تَعُونَ لا خلقن نكون ديو سان في كتاب ايا عليه اقض يقول ان sheko na bir sana pi ba haya sibu ad na na